إلى آخر النظم صفيرها حروف الصفير ثلاثة وتقدم ذكرها وهنا أمر ينبغي التنبيه إليه وهو أن بعضهم قال في حرف الصاد لا تضم الشفتين نعم من الأخطاء أن تضم الشفتين عند حرف الصاد فتقول اهدن الصراب المستقيم وهذا ما يسمى بإشمام الصاد وليس هذا محل إشمام فالإشمام مثل قولك لا تأمنا على يوسف فإنك تقرأ وهكذا قالوا يا أبانا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف تأمنا على يوسف يعني تأتي بالغنى وبوز كبوز طيب لماذا؟ لأن أصلها تأملنا تأملنا فأبغمنا النون الأولى في النون الثانية وجبنا ضم الشفتين حتى نشير أن النون الأولى هي مظمومة وجميع القرى قرأوا يعني هكذا تأمنا إلا أبا جعفر المدني وهو الثامن من القراء العشرة قرأها بالإشمان بالمحض يعني تأمنا على يوسف فلو أن رجلا يقرأ لحفص وقرأ لا تأمن على يوسف نقول أنه أخطأ في الرواية أخطأ في الرواية يعني مو أخطأ أخطأ في رواية رواية حفص مو لا تأمن على يوسف لا رواية حفص لا تأمن على يوسف وأيضا وجه ثاني يسمى وجه اختلاس وهن الصراع في النقطة الأولى لا تأمننا على يوسف قالوا يا أبانا ما مالك لا تأمننا على يوسف سرعة وهذا ما يسمى الاختلاص هو بثلثي الحركة والناس دائما تأتي والطلاب خاصة في التحفيظ وكلا والمعلمين يأتون بالإشمام مع أنه ليس مقدما في الأداء لماذا؟ لأنه سهل تأمن وعلى طول تأمنا على يوسف ذاهب هذا؟ وإلا فإن المقدم في, ال... في الأداء بالنسبة للشاطبية والاختلاص لا تأمننا على يوسف كما قال الشاطبي رحمه الله وت... وتأمننا للكل يقفى مفصلا وأدغم مع البعض عنهم إذا ما نقول إهدنا الصراط المستقيم بضم الشفتين لماذا؟ لأننا إذا ضمنا الشفتين فإن صوت الحرف يتغير لاحظ أش أس أش فالصوت يتغير بانفتاح الشفاه وبضمها كما هو معلوم ولا كذلك لا أن نتبسم عندما ننطق حرف الصاد في مثلا إهدنا الصراط لماذا لأنه يسير مثل السين لا مانع من أن تنكمش الشفتين قليلا لأن ظروف الصاد هكذا تبخين في فلا بد أن تنكمش الشفتين قليلا وهذا لا يعاب اهدنا الصراط المستقيم الص الصواعق ها؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت تمام أما أنك ما في انكماش ولا شيء هذا يخشى أن يلبس مع حرف السين أو يكون مشملا بشيء من السين طيب وليس المراد بذلك هو يعني هو الثيان بالصفير لا الصفير يأتي مع الصاد سواء نظمت شفتين ما نظمت الشفتين تمام وأما في انقال قائل طيب ليش ما تنكمش الشفتين عند حرف السين نقول ما يحتاج لا يحتاج ولا حتى طبعا لا طبعا ولا عقلا لماذا؟ لأن السين أصلاً حرف مستفل ومنفتح بل أنك إذا أردت أن تأتي بالسين بشكل سليم تبسم إهدين الصراط المستقيم تكسب حاجتين الأولى أنك أتيت بالسين كاملة مكملة والثاني أنك سفت تبسمك في وجه أخيك صدق تضرب أسفلين بحجر تمام؟ صفيرها صاد وزاي سين. فقط هذا ما أحببنا أن ننبه عليه في موضوع كيفية النطق بحرف الصاد ماشي طيب قلقلة قطب جد القلقة معناها الإغطراب والتحرك وهو ما يسمى بالمضاعف الرباعي في علم الصرف ما يسمى بالمضاعف الرباعي مثل جل جله بل بلى قل قلى قل. قل, قل فيه استواء للطرفين ما يسمى بالمضاعف الرباعي جل جل بل بلا، قل قلى وهكذا يعني يتكرر الحرف الأول يصبح ثالثا والحرف الثاني يصبح رابعا أه؟ الحرف الأول يصبح ثالثا والحرف الثاني يصبح رابعا <ت> القل <هناك> قل معناه الطراب والتحرك كما جاء المتنبي في شعر له لطيف يعني قال فقلقلت بالهم الذي قل الحشاء قلاقل عيس كلهن قال يعني من باب الطراب وقلقلت بالهم يعني شغلتهم وجعلتهم قريبون والأمور يعني جعلته مطاربة متح قال بعض أهل العلم والغلقالة هي شدة الصياح. هذا كله في اللغة الكلام. والغلقالة هي شدة الصياح. وأما الغلقالة في الإصطلاح فهي انفكاك دفعي بعد التصاق محكم. إنفكاك دفعي بعد التصاق محكم. هذا تعريف. وتعريف آخر يقال تباعد تباعد عضوي طرف النطق يعني يتباعد يعني الطرف العضوي طرف النطق عندما تأتي بالقرقنة ويقال أيضا هو اهتزاز أو اضطراب الحرف في مخرجه وهذا تعريف سهل اضطراب الحرف في مخرج وإن كان أدق التعاريفي أن نقول انفكاك دفعي ما معنى دفعي؟ بالدفع بعد التصاق المحكم فإن عندما تقول أب هذا يسموه التصاق ولا انفكاك جميل أب ف هذا اندفاع والعلماء يقولوا بعد انفكاك دفعي ما قالوا بعد التباعد لأنا شوفها هذا ما هو, ما هو دفع دفع يعني احتجر بمب يعني تمام هذا ما هو إلا تباعد عادي فعندما أقول كسب كسب ماذا صنعت انفكاك دفعي بعد أن حصل الارتطام والالتصاف محكم ما أقول كزذ كزذ هذا مو محكم مو محكم يعني مرة يقفر أجب أجب أبطر أجب لاحظ هذا معنا قولهم انفكاك دفعي بعد الفصاق محكم وإن قلت هو اضطراب الحرف في مخرجه ماشي هذا تعريف القلقلة طيب هنا يعني سؤال وهو طيب ما سبب القلقلة قبل سبب القلقلة ما هي حروف القلقلة هي مجموعة في قولك قطب جد طبعا في الجزالية لما نقرأها نقرأ بتخفيف الدار قطب جد واللين لكن هي في النطق الصحيح جد ما معنى قطب جد معناها محور العظمة فالقضب يعني محور والجد يعني العظمة ونحن عندما نفرغ من الصلاة نقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا منك الجد يعني اللهم لا مانع لما أعطيت إذا أنت أعطيت ما حد يقدر يمنع عطاء الله وإذا أنت منعتي الله ما حل يستطيع أن يأخذ شيء منع منعتني إياه تمام وليس كذلك ليس فقط هذا بل أن صاحب العطاء وصاحب القوة ولا ينفعه الجد يعني لا ينفع صاحب القوة والمال وغير ذلك من هذه النعم لا ينفعه القوة التي يحسبها في هذه النعمة حتى يجع حتى تجعل الله تجعل فيها أنت يا ربي القوة فبعض الناس فبعض الناس من الجد بسببك الجد يعني بعض الناس ها زي جحا تمام يقول عنده مال يقول انا عندي مال وامدرشت لكذا وكذا ولا يعلم ان الذي يجعل القوة في هذا المال والانتفاع بهذا المال هو الله تمام فلا ينتبع من ماله شيئا فلذلك لا بد انك مهما اعطاك الله سبحانه وتعالى من قوة او نعم فأعلم أن هذه القوة الله هو الذي يجعل فيها السبب القوة مثال ذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم, إبراهيم. والله أنا مع النار أحرق إبراهيم مثلا يقول الكفار يحرقون إبراهيم عليه السلام الله اللي جعل خاصية الإحراك في هذه النار وينزعها منه وينزع كما قال داود عليه السلام سليم بن زيد والله لعطفا على مئة امرأة تلد كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله اعتمد على إيش على قوته يطوف على مئة امرأة مئة مغاف كل واحد كل واحدة تأتي بغلام كم صار مئة جيش وهو يطوف لكن ولا ينفع بالجذب من كل إذا عندما نقول قطب جد يعني محور العظمة القطب المحور وهذا القطب استلاح صوفي يقولون إيش القطب والوتد ونحو ذلك الأقطاب الأربعة والأوتاد الأربعة ونحو ذلك فالقطب استلاح صوفي لكن له مرجع لغوي وتقول قطب الرحة يعني قطب الرحة أصلها يعني محورها فالقطب هو محور قطب جد هي يعني محور العظمة وإن شئت أن تقول قط دبج يعني قط دبج ما في معنى علمه منك تحفظه بس ساحب والإمام الشاغلي قال وفي قطب جد خمس قلقلة على وأعرفهن القاف كل يعدها فهذا مع التوفيق كاف محصلة إذن هذه حروف القلقل القاف والطاء والباء والجيم والدال وأقوى <تصفيق> قطب جد خلاص <تصفيق> إيه؟ يعني القاف والطاء والباء والجيم والدال ها؟ وأقوىها القاف لأن الإمام الشاطبي قال وأعرفهن القاف ولأن اسمها قل قلة ما اسمها طل ولا بل ولا جل ولا دل صح تمام طل لفعل دل على أن على أن حرف القل هو القاف أصالة والطاء والباء والجيم والدال تبعا. لاحظوا لاحظنا. قطب الرحة فيها الطاء. أيوة. قطب يعني قطب جدا. قطب الرحة نعم. قاف والباء والجيم والدال. إذا حرف القلقل هو القاف أصالة يعني في حقيقة في الأمر. وبقية الحروف تدخل مع القاف تبعا. ثم تليها الطاء. يعني أقوىها في القاف وأد... وأوسطها في الطاء وعدناها في الجيم والباء والدال. <تصفيق> طيب هنا الآن سؤال يطرح نفسه طيب ليش أنا أسوي القرارة؟ لما تزعجني أنت بهذه القرارة؟ لازم أسوي أحد والصمال هل كلفنا الله بذلك؟ كسأ... نعم تجاوز؟ هذه <تصفيق> حرب حرب شدة؟ وشدة من جهة ومن جهة جهرة كمان. وكمان طقوس الإنسان يحدث الجارف النخس. فأدمها بعد طرف طرف هذا النخس يعني بارك الله في كذا هو. هذه الحروف تتميز بأنها حروف جهر يعني يمتنع فيها النفس وحروف شدة يعني يمتنع فيها الصوت يعني لا صوت ولا نفس. طيب يا ترى هل هذا بسبب ضع فيها ولا قوتها، لا بسبب قوتها، بسبب قوتها ما وجلت المكان اللي شينها تمام ب بقوة قوية، فلماذا في هذه القلقلة حتى يعني يخرج هذا الحرف، يخرج يعني ما تقول قل أعوذ برب الفلق، ما دقت الفلق بالكاف ولا مش قلت أن الله أعلم. او الفلع صح ممكن همزه جميل فبس اتي بهذا القرع الالتصائع الانفكاك التفعيب على وش الدنيا تمام قل اعوذ برب الفلق الحمد لله ظهر طاف واضحا جليا من شرنا خلق ما خلق شوف ظهر كذلك قل هو الله احد أحد ظهر الله الصمد الصمد طيب كذلك البروج البروج شوف واخذ والله من ورائهم معيق ظهر مطمئنين مظهر مطمئنين إبراهيم إبراهيم فكتب فكتب لاحظ إذا هذه فائدة إيش القلقلة وسببه أن الحرف قوي فلا يمكن أن نجعله يظهر إلا بعملية إيش القلقلة وعدم القلقلة لحن لحن لحن عدم القلقلة لحن لحن لحن فالإمام إذا قرأ في الصلاة قلوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فإنه لحن لماذا لأنه للأسف الشديد ما جاب جاب عشرة في المئة من الدال بس وتسعين في المئة كان امدي يجيبها لو قال أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهكذا إذا القلقلة مهمة ولا ما هي مهمة مهمة بل أن حروف القلقلة في علم التجويد هي هذه الخمسة اللي يقضب جد وأما في اللغة العربية فحروف القلقلة أكثر من ذلك فليست القلقلة دع من القول بل أن العرب كانوا يقلقلون الكاف والهمزة تمام فيقرأون مثلا الله ولديك الله بعض الناس يقرأ ولديك الله أكبر ها يصح لغة ولا يصح تجويدا وبعضهم يقرأ مثلا آه آه مثلا آه مثلا لا يعني أأ مثلا أو نحذار يقرأ للهمزة السماء مثلا السماء مما نعم يصح لغة ولا يصح تجويدا. بل أنه أوصلوها بعضهم يعني في اللغة إلى 11 حرف في اللغة العربية. تمام؟ فلذلك نجد بعض المذيعين مثلا اللي يقرأون نشرات إخبارية نحو ذلك يقولون غير حروف القرقلا. تمام؟ فهذا يسوغ لغة إن كان مما سوّوه العرب في اللغة. لكن أما في التجويد فليس عندنا إلا خمسة أحرف وهي قطب جد إذن عرفنا نحن سبب القلقلة وحروفها طيب القلقلة اختلف العلماء في أقسامها فذهب بعضهم إلى أن القلقلة ثلاثة أقسام كبراء ووسطى وصغرى وذهب بعضهم إلى أنها قسمان كبرى وصغرى وذهب بعضهم إلى أنها قسم واحد إلى أنها قسم واحد أنا سأعطيكم الأقوال كاملة حتى يعني يعني تعرفونها وثم نرجح اللي قالوا إنها كبرى ووسطى وصغرى قالوا الكبرى هي إذا كان حرف القلقلة مشدداً موقوفاً عليه، مثل وتب الحق، حرف القلقلة مشدّد موقوف عليه. فاحذروا له. وأملو استاف قالوا إذا كان حرف القلقلة لا موقوف عليه ولا غير مشدّد ساكن، يعني ساكن سكوناً أصلياً وعارضاً ما مش ساكنه بس يعني. زي كسب أحد الفلاقه محيط بروج وهكذا وأما فهي فإذا كان حرف القلقلة ساكنا في درج الكلام مو شرط يكون في وسط الكلمة مو شرط لم يلد ولم يولد ها في الوسط أي في نعم ولا يشترط أن يكون يعني يكون في درج الكلام لا يشترط أن يكون في وسط الكلمة ممكن يكون في وسط الكلمة زي إبراهيم أو ارتدتم وممكن يكون في درج الكلام في آخر الكلمة المنصول بما بعدها مثل لم يلد ولم يولد فلم يلد قالوا لم يلد يعني مع الوسط هي مرتبة صغرى ولم يولد هي مرتبة ولا وسطى وسطى ساكنة كمراء <تصفيق> مثل وك... أبي له وتب ب... لأن الباء هي عبارة عن بائين أصلها وتب باء وسطة إذا كان موقوف زي أحد موقوف عليه ساكن وصورة إذا كان ساكنا في درج الكلام في درج الكلام هذه أشمل تشمل إذا كان في وسط الكلمات أو كان في آخر الكلمة ووصلناه بما بعدها في درج الكلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اي ايه في القنقل اخف في الصوت اخف في الدرجة اخف الصغراء ابراهيم ارتبت ابراهيم لم يلد ولم يولد ابراهيم ارتبت قاد افلح المؤمنون قاد افلح المؤمنون هذه في درجة الكلام وبعض العلماء قال لا هي قسمين صغرى وكبرى والدليل قول ابن الجزر نفسه وبيانا المقل في الجذر يأتي نبات وبيانا المقل قل الإنسان سكنه في الوقت كان, كان أبيانا فدل ذلك على أنه على أن على على مرتبتين الكبرى إذا كان موقوف عليه سواء كان مشددا أم غير مشدد يعني جعلوا جعل ال الكبرى يعني الكبرى رصت جعلها في قسم واحد وقال الصوت الذي تسمعه هو تر هذا ليس بسبب القلق بسبب التشديد تمام والصغراء هي الساكن في درج الكلام قال أبلغ الأمير الساكن الموصول يعني في درج الكلام قال أرتبهم إبراهيم ما وقال بعض العلماء بل هي قسم واحد وهو الراجح وقال بعض العلماء هي قسم واحد وهو الراجح لماذا لأن القلقلة ليس فيها ت... ت... عندما نقول تنقسم إلى أقسام فإنك تريد أقساما من حيثيات ولا حيثية السلام تقول السلام تقول أنها تنقسم أقسام من حيثيات ولا حيثية هنا من أي حيثية تنقسم أليس القلقلة هي إلتصاق هي الالتسا هي انفكاك دفعي بعد إلتصاق محكم خلاص حصل حصل في المشدد وحصل في الساكن وحصل في درج الكلام طيب ده آخر كلمة نسمع بس الصوت يختلف اه اذا نقول مراتب القلقلة اذا مراتب القلقلة أربعة مراتب القلقلا هي المراتب الصوتية للقلقلا ما تقول لأقسام القلقلا القلقلا قسم واحد قرقلة زي ما هي قلقلا زمانية أما قول ابن الجزر وبينا المقلقلا إن سكنه يكون في الوقت كان أبيانا فإنه لا يشير إلى الأقسام وإنما يشير إلى المراتب الصوتية لها وإنما يشير إلى المراتب الصوتية لها أربعة مراتب الصوتية فالمرتبة الأولى ال الحرف القلقلة المشدد الموقوف عليه. اثنين غير المشدد الموقوف على. يقول غير مشدد يعني إما أن يكون ساكنا سكون عارضا أو ساكنا سكونا أصليا. تاخد ولا لا. هي غير مشدد. يعني ساكن. <تصفيق> ساكن موقوف عليه زي أحد مرتب الكبرى زي مثل ق زي وتب لا شك أن تسمعها قوية أو لا تسمعها قوية قوية عنيفة إذن هذه مرتبه مو قسم طيب المرتبة الثانية هي الساكن الموقوف عليه أو غير مشترك موقوف عليه. لما تقول كسبب كسبب في الصوت أضعف كسبب أحد وهكذا. المرتبة الثالثة الساكن في درج الكلام الساكن في درج الكلام. كإبراهيم أو قد أفلح المؤمنون أو لم يلد ولم يولد قد أفلح المؤمنون إبراهيم ارتبتم مدهامة نواكلة. المرتبة الرابعة وهي المتحرك مثل قال جاء طاب طاب لكم الطام ما في الطا طور طور طيب هل هذا المتحرك في قلقلة الجواب نعم في قلقلة لأنه أصلا حرف لكنه خفيف خفيفة جدا خفيفة للغاية لماذا لأن الحرف هذه قطب جد هي ما ما عندك ما في مفر هي حروف لا فيها نفس ولا فيها صوت فلا بد أن يحصل هناك اندفاع قلقلة ولو يسيره اندفاع محكم في دفعي بعد اتصاق محكم إذن هذه اربع مراتب صوت لكن يعني لا شك إنه مثلا يعني باطل الباهنه في باطل ما هي زي البافي كسب ولا مثل البافي وتب إذن هذه المراتب الاربعه للقلقله لا لا هي او يعني في الانفتكار الدفعي القلقلة بعد التصاق محكم طيب في موضوع القلقلة هناك رحون شائعة في القلقلة اللحن الأول أن ينطق الربع القلقلة مهموزة يعني في همزة كيف يقول قل هو الله أحد الله الصمد محيط والثاني أن يولد حركة فيقول أحدا مطامئنين إباراهيم إن اغتابيتم يوسع المخرج فيولد لنا حرف جديد هامودوا هامتان وهكذا إذن هذا اللحن الثاني اللحن الثالث أن ينطق بحرف القنقلة مشوبا بالغنة فيقول مطم مطمئنين أو يقول إبن راهيم أو يقول أحد الصمد لم يلد ولم يولد الفلاق وهكذا إذن هذا خطأ وهذا كثير شائع وبعضهم تمام يأتي بالقلقلة بقوة يعني يريد الجمل تمام فيخبصها فيقول مثلا والسماء ذات البروج واليوم الموعود هو مبسوط وشاهد ومشهود نعرف على فقال قل لك عنه قتل الأخدود النار ذات الوقود لا لا رويدة, رويدة تمام؟ هكذا والسماء ذات البروج خلاص ما دام الشخص سمع الحرف يكفي سمعت الحرف يكفي خلاص واليوم الموعود وشاهد ومشهود اتل اصحاب الاخدود سمعت الدام كفى النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود خلاص وبعضهم يبالغ في إضعاف الصوت بها وقد سمع بعض القراءة حتى لا, لا تكار تسمعها فيقرأ شهيد شهيد لا توسط خير الأمور الوصل <تصفيق> مسألة أخرى إذا كانت القلقلة في وسط الكلمة وفي درج الكلام هنقول يعني زي قادر أفلح المنى وارتبتم أو مدهامة هل هذه القلقلة هي حركة أم جزء حركة أم أن القلقلة ساكنة يعني في بعض العلماء يقول إبراهيم القلقلة ساكنة ولكن هذا السكون كالقدر الذي يغلي مطلق هذا رأي وفي رأي آخر يقول لا القلقلة هي ليست حركة, حركة تامة وليست ساكنة سكونا تامة وإنما هي جزء حركة طيب جزء حركة يش حركة الضم لا فت لا كس لا جزء حركة وبس وتجوزا قال بعضهم بما أنها جزء حركة فالمتبادر أن تكون الحركة أقرب حركة إلى الشفتين ما هي؟ الفتح حسنت في علم المنطق يقولون المتبادر علامة على الحقيقة فمن هنا قال أبو الحسن الحصري وقلقلة ميل إلى الفتح مطلقا ولا تثب عنها بالذي قبل تجملا يعني خل القلقلة ميل ناحية إيش؟ الفتح ولا يقصد فتحه يعني لا يقصد تجعلها جد قريبة يعني يقصد أنك لا تجعلها لا ولا كسرة ولا رجع عبد الله ما تقول مط تقول مض مط ولا تقول مط م مط مثلا ولا تقول مط مائلة وإنما تجعلها ساكنة قريبة إلى الفتح مط تمام؟ تقول مطمئنين وكذلك إبراهيم ولا تتبع عنها بالذي يقف تقول إبراهيم إبراهيم لا إبراهيم هكذا فرق بين إبي وبين إب وبعضهم وبعضهم بالغ في إسكان القرقلة هكذا يقول إبرا إبراهيم فيقولون مطمئنين وبعضهم يقول له مثلا هو معروف وقرره أمامنا كثير يعني من هكذا يقول إبراهيم يعني بس كده يقرع المكان خايف يعني كذا يرجف لا يتحرك ناحية الفتحة ونعرف مطمئنين يعني يقول مذهمة قبل حتى يقول لك مثلا مين قبل مين قبل يعني خاف اللي يقول قبل يعني فاهم؟ أو بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين تمام لا ها. وفديناه بذبح عظيم ولا تقول وإنما تقول, تقول وفديناه بذبح عظيم هكذا لا تجعل كده متكلفة وبعضهم يقول كالقدر الذي يغلو أن يساكن له وقلقلة الميّل إلى الفتح مطلقا ولا تتفي بالذي قبل تجملا وبعضهم يقرأ مثلا مدهامة لا وإنما هي مدهامة ولا تقول مدهامة لا بضطافة وبعضهم يقرأ إن توم كثير من القراء المصريين يقرؤون بالإيمان إلى الكسر فيقرؤون إِنِ يَرْتَبِتُمْ لَا إِنِ يَرْتَبَتُمْ وبعض الثانين اللي يحبوا التسكين يقول إِنِ يَرْتَبْتُمْ إِنِ يَرْتَبْتُمْ لا، إِنِ يَرْتَبَتُمْ هكذا، كذا إِنِ يَرْتَبَتُمْ إلا في الحقيقة أمور صوتية كيف أكتبها لكم بذي؟ ها؟ إذا كذا تكتب لكم معناها تكتبوها. طيب <تصفيق> <تصفيق> هذا بالنسبة لموضوع القلقلة وكيف أنها يعني تقرأ وأنها لا تميل إلى إلى أي شيء وأنها جزء حركة على ما ذكر ما ذكره المحققون من القدماء ولا ينبغي إغفال إغفالها والقلقلة ليس هي كما قال بعضهم. يعني بأنها يعني صفة عارضة لا هي صفة لازمة بدليل بدليل أن المتحرك فيه قلقلة هنا ترى في مذهبين في مذهب يقول لا القلقلة صفة عارضة لا لازمة بدليل أن المتحرك ما فيه قلقلة ونحن نقول لا القلقلة صفة لازمة وعليه هو الذي رجح محمد مكي نصر في كتاب نهاية القول المفيد واستدل بأنَّ الحرف المتحرك فيه نوع قرقر قطب جدٍ قال بعد ذلك واللين واو وياء سكنا وفتحة قبلهما ما هي ما هو اللين اللين هو السهولة اللين السهولة كما قلنا المؤمنون هينون لينون وفي الاستلاح اللين والواو وال واليا الساكنتان المفتوح ما قبلهما كل بصر الواو واليا الساكنتان اللينتان المفتوح ما قبلهما مثل خوف قريش وكذا طيب وإنما قال لي بسهولة وليونة خروجها هل ما تقول خوف قريش فإن وقفت على قريش أو خوف فإنك تقف عليها بالقصر يعني خوف وبالتوسط يعني خوف وبالطول يعني خوف ثلاث أربعة ستة ومثلها قريش طيب سكنا قبلهما وطبعا في اللين لا بد أن نحذر من الخطأ الشائع ما هو الخطأ الشائع إمالة الواو ناحية الألف وإمالة الياء ناحية الالف ايضا فبدل ان يقول خوف يقول خوف بدأ أن يقول بيت يقول بيت الياء ناحية الالف أو الواو ناحية الياء الياء لا ألي لفيضا ألي ألي يعني يقول مثلا لا ظلم اليوم في, في كل مكان يعني وانما هو الصواب لا ظلم اليوم تمام فليعبد رب هذا البيت لا فليعبد رب هذا البيت لأن واحد كان في طرفه سمع واحد يصلي إمام ها سمع واحد يقول لإلى لا في قريش ورفع صوته قريش قام هذا الشيبة عمي قال له أنا جالي قبيش تمام يعني يرد عليه ذا <تصفيق> بنفس السجى طيب فلما قال لي له قريش راح أصوت بالمبالغة قال زيد قال أنا أنا جالك وبيش يعني كبش يعني جالو كبش فصغره إلى كبيش تمام المهم فعل كل حال هذا هذا هو هي لغة هذا الإمالة إمالة الزيد إمالة زيد إلى زيد أو البيت إلى بيت أو اليوم إلى يوم هذه كلها لغة من اللغات العرب ولكنها منزهة أو لكن القرآن الكريم في الفصيح يتنزه عنها ليش لأن لأن ممجوجة ممجوجة في الفصيح ممجوجة في الفصيح الفصحاء قريش والفصحاء في مجونها إذا عرفنا الأول نعم ما فيها ما فيها ما فيها أبدا ما فيها يوم ربيت أبدا لا لا لا الإيمان في أمر ناقر هذا اللي أنا قصدي الإيمان في في هذا في اللين في اللين ما في لا اللين ليس هناك إيمان في اللي أحد المفروض أحد يقول لا ظل مليون ولا ولا يقول فليعبد رب هذا البيت لا من القراء القرآن ولا من القراء القرآن الخمستاعش تمام وأول وياهم نعم سكنا أحسن لوقا لخوف لحن ونحن ذكرنا هذا اللحوم أو بيت هذا أيضا نحن والصواب يقول خوف بيت ونحن دائما نشدد على هذا الموضوع ونقول الغنى يا إخواني ابتعدوا عنها في القراءة لا تكن قراءتكم مشوبة بالغنى فإن القراءة إذا كانت مشوبة بالغنى فإنها قراءة معيبة وإذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا عرفت فأنت قصدي قصدي فأنت هذلك المرأة اللي كانت تريد أن تشوب اللبن بالماء هذا غش فإنت عندما تشوب قرابك بالغنى دع غش الناس لأن أشوف الله أنه صوت يحوي يعني أقول لك لا طب مسألة شخص عائشة يعني نشوف الغنى يعني مسألة يعني يعني ما شو, ما شو بالغنى يعني يقرأ من الأنف كل قرأت يعني آه لا لا قد تكون لا هي المسألة نسب نسب يعني قال يكون أخرف مرة يعني الحمد لله رب العالمين لا خليه هذا هذا عنده علاية خلقي لكن في بعض الناس يقرأ أثناء القرايات مثلا الحمد لله, الحمد لله رب العالمين ها, ها وهذا كثير هذا يقع في 99% من الناس يقعون في هذا الخطأ. خليك اللي عنده <تصفيق> عبقرية. <عد خلبي. تصفيق> ألونا في مواضيعها في مواضيعها. بس لخل كمل. بعدين. ولون وياه سكن قبلهما. بعدين قال والانحراف صحيحة في اللام وراء. هنا جملة كانوا جعلوها جعلوها منفصلين. ها؟ والانحراف صحيحة في اللام وراء. ما معنى الانحراف؟ الانحراف هو الميل والعدول الانحراف هو الميل والعدول والمنحرف هو المائل الذي عدل عن الطريق المستقيم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يميلون عن طريق الحق وأما الانحراف في الاستلاح تمام؟ فهو عدول الحرف يعني عدول الحرف الى مخرجه او كما يقال لكن على يعني في تعريفات يعني شوية يحتاج الى عرف نظر فيها ايش الشيخ معرف عندك الحرف لسان هذا هو ميل اللسان عند النطق بحرفي اللام والنون حتى هذا التعريف يعني حقيقة في نظر الانحراف ما هو في الحقيقة في الامر ان الانحراف هو افتراق الصوت هذا التعريف الصحيح افتراق وانحراف الصوت يمينا وشمالا عند تحقيق مخرج اللام والراء هذا هو هو انحراف الصوت يمينا وشمالا عند تحقيق مخرج اللام والراء ما معنى ذلك؟ دقف معي هنا شوي بعد ما تقول التعريف التعريف انحراف الاشتراح انحراف الصوت عند تحقيق مخرج اللام والراء كيف يعني؟ <تصفيق> الآن الهو يأتي طبعا الحبال الصوتية في صوت لما تأتي باللام الطرف اللي هو ما بين حافتي لسانه وطرف اللسان الغليظ يصعد الى الحنك الاعلى صح ال العليا تمام عندما يتصاعد يقوم الصوت يفترق يفترق يعني حالف قسم يذهب الى ناحية اليمين وقسم يذهب الى ناحية الشمال يعني مثلا لو فرضنا ان هذا هو سقف يعني الحلق يعني الحنك هذا هذا وهذا اللسان هذا اللسان طبعا كذا مثلا عندما تقول ال الهواء قسم يذهب كده وقسم يذهب فيحصل له انحراف مو انه اللسان ينحرف كيف الانحراف اللسان ؟... لا ينحرف يعني الصوت الذي ينحرف الهواء بسبب الهواء يعني الهواء اذا كان مصوت يعني في صوت أما أن تقول الفراف يعني ال كلمات العوجيه مثل ال او ار كيف هذا هذه بل أن بعضهم طيما للحراق في من خاطئ النساء يقول ولا الضالين فأيه والله وكيف كشفه هذا؟ كشفته تعرفون كيف كشفته؟ بالصوت بس ما شفته والله لأني أسمع صوت اللام مثل واحد يأكل لبان كذا ما أدرك يعني صوت غريب فلما يعني سوينا عليه يعني جعلنا في جهاز يعني كشف كشف الكذب يعني صحيب عرفت أنه يشتوى إيش أنه فاهم غلط يحسب أنه اللام يعني هراح يقوله الكذا يعني لا عادي اللامة ال, ال ال ال ها كذا لا الضاد هو شميرت لا الضاد هو امتلاد اللي سيأتينا في نسطن الحين طيب الراء ما يقال في الراء ما يقال في اللام يقال في الراء. من حيث, من حيث الانحراف لكن الراء فيه صفة زائدة قال ابن الجزرين وراء وبتك وبتكرير جعل وراء وبتكرير جعل ما هو التكرير التكرير إعادة الشيء مرة بعد مرة وكرر الكلام أعاده يعالة الشمرة بعد مرة وأما في الاصطلاح فهو ارتعاد رأس اللسان عند النطق بحرف الراء بعض العلماء اجتهد فقال مرتين أو ثلاث على كل حال ما يظل ارتعاد اللسان كي يعني كيفما كان في نضلية أو برأي لبعض العلماء علماء التجود يقولون لا الراء هذه الصفة ذكرها ابن الجزر للحذر من تكرير الراء للحذر يعني لا تكرر الراء وهذا ليس بصحيح لأنك لو ما كررت الراء سيخرج لاما فالتكرير هو انتزاع ترى تكيد مو يعني كده حرف شيل يعني رر كده لا هو عملية عنده كثيرة هزة هزة كده بسيطة جدا يسموه تك تكيد بالنسبة للام الحروف الأخرى تمام. طيب إذا عندنا بتكرير جعل أي الراء بتكرير عن اهتزاز المخرج طيب ونقول لا يمكن أن يخرج الراء إلا بالتكرير بتكراره يعني فالتكرير صفة لازمة للراء لا تنفك عنه بحال من الأحوال وإنما أين الشطارة هنا في المسألة لا تظهر التكرير لا تسمعنا الناس كذا ها فإنك تقول مثلا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم تعتذ بس نتقول الرحمن الرحيم إلا في حالة واحدة وإذا كنت تسوق الحمارة تمام؟ فإنه يستحب تكرار الرحيم في هذه فقل واحد يقول ايش دراك بهذا الموضوع انا زمان كنت في القرية ادرس في ادرس في في, في زمان كلام انا في الوادي فكنت اركب الحمار اثناء الطلوع والنزول احيانا يعني فكنت استخدم موضوع التكرير يعني طيب والراء بتكرير جعل لذلك ماذا يقول النجدي واخف تكريرا اذا تشدد يعني عندما يكون الراء مشدد ركز على هذا الموضوع زيادة ولدخل للتكرير يظهر نعم ثم قال بعد ذلك وللتفشي الشين ما هو التفشي التفشي الانتشار وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في آخر الزمان يفشو الزنا قول عبد قال وللتفشي يعني الانتشار وتفشى وباه يعني انتشر سريعا في كل اتجاه يعني التفشي في الحقيقة هو الانتشار في جميع الاتجاهات وأما في الاستلاح فهو انتشار الهواء عند النطق يعني هو في عندما ندقق يعني انتشار هواء الزفير عند النطق بحرف الشين انتشار هواء الزفير لأن الشهيق هو سحب الهواء صح؟ والزفير هو إخراج الهواء تمام فهو انتشار هواء الزفير عند نطق الشين فتقول مثلا اه مثلا واذا بطشتم بطشتم جبارين ولا تقول ب... واذا بطشتم بطشتم جبارين لا لا لا لا واذا بطشتم بطشتم جبارين مثلها قريش وللتفشي مرافق فأعلىها في المشدد فأعلى التفشي بلا شك بالمشدد في المشدد, المشدد. <تصفيق> وأدناع المتحرخ إذ نفشت فيه غنم القوم مثلا نفشت وأوسطها في الساكن مثل مثل غوش غواش, غواش. يعني اللي عليه شدنا والشمس والشمس وضحاها والشمس وضحاها وأدناها في المتحرك إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم مشاهدين وعوسطها في الساكن مثل وَإِذَا بقشت بقشت جَهْبَارِينَ واضح؟ طيب ضادا استطي إذا آخر شيء ما هي الاستطالة؟ الاستطالة هي الامتداد والطول نعم نعم ماذا أخرى؟ ها؟ أخر رفعت الأبراية البيضاء خلاص تسلامت يعني لا وطولنا و... يعني ترى بالمناسبة يعني هي الحصة المقروض تكون ساعة ونصف لكن ما هي كثيرة كثيرة جدا صح نعم أنا خايف أنكم حاجة. وأنا خايف أنكم تتكرمون أيوة نعم ضادا استطل ما مشكلة أنا مشكلة يعني ندمجها مع بعض ضاد نستطيل تمام الاستطالة هي الامتداد والطول وفي الاستلاع هي جريان اللسان في مخرجه هي جريان اللس الاستطاء إيش لغة ماذا هي الامتداد والطول تمام وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ها إن أربى الربى استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم يعني التمدد على حساب الآخرين تطاول يعني والاستطالة في الاسطلاح هي جريان اللسان في مخرجه يعني امتداد اللسان من أوله إلى آخره في المخرج فإن مخرج الضاد ما هو؟ ها؟ إحدى حافتين اللسان مع ما يحاذيهما من الأدراس العليا فيمتد هذا اللسان في المخرج وهل المراد امتداد الصوت أم امتداد الحرف في المخرج صفح. صفح. نشوف إذا, إذا, سا... إذا كان امتداد الصوت فيصير نقرأ الضاد هكذا ذلك فضل الله تين يشاء والله ذو الفضل العظيم هذا إذا كان الصوت هو الصوت هذا امتداد الصوت لا ليس هكذا أو تقول ولاضلين وهذا سما سكت على الحرف وإنما في حقيقة الأمر ليس هو امتداد الصوت وإنما امتداد الحرف يعني مخرج خرج لأن أوسع الحروف مخرج يأخذ مساحة كبيرة هو الضاد فأنت عندما تقول ولا الضالين خلاص استطال وأخذ حجمه نعم لو قلنا امتدار الصوت المتزامن مع انتشاره في المخرج ممكن يعني ممكن على بهذه الطريقة أما امتدار الصوت معناها أنه فيه طافل ولا الضالة وليس في الضاد نفخ مما نفخ يعني ثض ذلك ثض ثض يروح هنا يطلع ايش ثض لا هذا بعضهم يرى انه في نف وليس في نف الضاد فيها رحاوة تمام وايضا فيها يعني حرف رخو وايضا حرف مجهور مجهور بمعنى انه يمتنع فيه الهواء لكن الصوت لا يمتنع فيه تمام فنقول ذلك فضل الله اتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم وبعضهم ينطق الضاد لاما ينطق الضاد رمن فيقول مثلا فضل الله فضل الله فضل الله نعم وبعضهم ينطق الضاد ضاءا تمام فيقول أفضل الله ويقول هؤلاء غيبي تمام وبعضهم ينطق الضاد دام المفخمة ض ولمضالين لا ليس در مفخمة إنما هي ضاد رخوة ضاد رخوة مجهورة تمام مستطيلة فتقرأ كذا غير المضوض عليهم ولمضالين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هكذا ها ضادا استطل إذن هذا هو معنى الاستطالة وأن ليس المراد امتداد الصوت وإنما المراد جريان اللسان في مخرج يعني امتداد المخرج بأن يعول اللسان إلى آخر اللسان يمتد في مخرجه تمام ويستطيل ويستطيع فهي فوَمَة يعني جريان اللسان في مخرجه. لا هذه هذا الإشمام زي مثلا يُصغِّر الرعاء ونحو ذلك أو مثلا ديناصور صغير المستقيم هذا أمر آخر طيب الآن قبل أن ننتهي صفات الحروف تنقسم إلى قسمين. صفات قوية وصفات ضعيفة ماشي هذا اما الصفات القوية فهي على النحو التالي الجهر اثنين الشدة ثلاثة الاستعلاء أربعة خمسة الاطباق ستة الصغير سبعة القلب قناة ثمانية الانحراف تسعة التكرير أربعة التغشي أعتم عشرة عشرات تغشي إحداعش الاستطالة هنا وأما صفات الضعف فهي على النحو التالي كم هذه إحداعش اذا كم بقي ستة صح واحد الهمس الضعيفة يعني الضعيفة يعني إيش؟ الضعيفة الامس الرخاوة ثلاثة الاستفاد اربعة الانفتاح خمسة الادراق ستة اللين وفي الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى سوف نأخذ تطبيقات يعني كيف نطبق هذه الصفات على الحروف وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين